بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ن ن قلب تروم في ادنى الارض وهم اذ بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد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 وجاءتهم رسولهم ببينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساؤوا أن كذبوا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 وكانوا بشركاء فانفين ويوم تقوم الساعه يوم الين يتفرقون فامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في موطئ يحبرون وامن الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الآخرة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 إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفه وطعمه وينزل من السماء ما وينزل من السماء ما أن تحيبه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا زأنتم زأ تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي يعمل لعلهم يرجعون.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 ومن آياته أن يرسل الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ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 علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطونه في السماء كيف يشاء ويجعلونه كسفا ويجعلونه كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب بي من يشاؤ من عبادي إذا هم إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أي نزل عليهم من قبله لم بلسون فانظر إلى آثار رحمة الله